ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إن لا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 أَذِنَ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَئِسُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ٱلْقَوْمُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ تَلَقُّوكُمْ بِأَلْسِنَةِ ٱلْحِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْقَيْرِ أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحتبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 وكف الله المؤمنين القتال وكان الله طويلا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صيامهم وقد في قلوبهم الرعب وقد في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فرقة وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها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 وإن كنتن تلدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نتاء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُنُّ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَتُوَلَهُ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاء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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعتين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيرا والذائرات أعذ الله لهم موفرة أعذ الله لهم موفرته وأجر عظيما وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمرا أي يكون لهم قيرة من أمرهم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 فَلَمَّا طَغَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكَيْنَا لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَغَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ الرِّسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَتَّىٰ ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَا كِرَاسُو اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِّنَ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 يا ايها الذين امنوا لا تدخنوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق